112. وما أدراك ما الحطمة 113. نار الله الموقدة 114. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة